موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا نحن نزل عليك القرآن تزينا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آتما أو كخورا واذكر اسم ربك بكرة وأصينا ومن الليل فاسجد لهم وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة